تبارك الذي جعل في السماء بروجا تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وطمرا منيرا وهو الذي جعل أو أراد شكورا. وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض مولا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما والذين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 La وكان حسنات وكان الله غفورا رحيما ومن وَالَّذِينَ لَا يَشْهَدُونَ الزُّورَ وَإِذَا مَرُّوا بِالْلَغْوِ مَرُّوا كِرَامًا وَالَّذِينَ إِذَا ذُكِّرُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ لَمْ يَخِرُّوا عَلَيْهَا صُمَّا وَعُمْيَانًا وَالَّذِينَ ذرياتنا والذين يقولون ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما أولا ما صبروا ويلقون فيها تحية ويلقون فيها تحية وسآ خالدين فيها حسنة مستقر وهم طامعون قل ما يعبأ بكم ربي لمناداكم قد كذلتم فسوف يكون لزام